بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دعوة من الملك العلام لجميع الألام يدعو فيها الألام من دار الألام إلى دار السلام الله يدعو واسمعني هذه الدعوة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الداعي فيها من؟ الرحيم الرحمن والمدعو هو أن, أن أنت أيها الإنسان الله يدعوك يا جنة يا دار الأمان أهوى الخلود بجنة محفوفة ذو البادي خالد طول السماء طول الزمان, طول الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام تتتورم قدماه وتنتفخ لماذا أبو بكر الصديق يأتي ماله كل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لماذا أم المؤمنين يأتيها مئة يأت ألف درهم فتوزعها في يومها ألف قرائب والمساكين لا تدقي درهم واحدة لماذا انضلت ابن عاد عندما دخل على زوجه سمع هيئة الجهاد هيئة الجهاد على الجهاد يا خير الله قام مسرعاً عندها وهو جلو وقاتل حتى قتل لماذا؟ أبو الدهداء ينفق بستاناً هو نصف مالح ست مئة يبيعها لماذا؟ الذي صدر الأئمة والدعاء جلدت ظهوره وسجنوا وعذبوا على مر التاريخ وقتل من يلوم بعد ذا من استاقوا إليها بالدماء وقدموا الأرواح مهراً لها لماذا؟, لماذا؟, لماذا؟, لماذا؟ أريس شوقا إلى الجنة أليس شوقا إلى الجنة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين. الله يدعو برضى إلهي خالدا طول الزمان طول الزمان السماء يا رب طمع المريد كما إنها الجنة الحديث عنها سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس إنها الجنة أين القائمون في أجواف الليل يدعون أين المتضرعون في ظلم الليالي يسألون ويبكون أين الصائمون في ضم الهاجرة من أجلها يجوعون ويضمؤون أين المتعففون الصادقون أين من عند الحرام والقبيح يقف وعند الطاعات والعبادة يبادرون ويسارعون ماذا قدمنا قد شوقا لهذه الجنة ورعكم فيها يعطر. مسمعي اليوم لا خوف ولا هم يحزنون اليوم لا خوف ولا هم يحزنون إليك <تصفيق> يا الله يا محاضرة للشيخ فيصل بن عبد الرحمن الشدي الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسحل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها دللا، خلقها قبل يخلقهم وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم وحجبها بالمكارح وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن كتابه الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى الحق وأوضح المحجَّح فلا نبغي عن محبته بدلا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عظماء هم عظماءهم هم أولئك الناس الذين جعلوا جماجمهم على أكفهم وأهدوها هديةً لله فسالت منهم الدماء وتقطعت الأشلاء عظماءهم هم أولئك الناس الذين تركوا لذيذ الفرش وقاموا في الظلم في أجواف الليالي صلاة وبكاء وتضرع ودعاء ومناجات ولداء عظماءهم أولئك الناس الذين تركوا لذين الطعام والشراب في ساعات حر وصيف وعناق فجاءت بطونهم وظمئت أكبادهم عظماءهم أناس رجال ونساء أهل معروف وبذل وعطاء في الجهر والخفاء إخواني لماذا فعلوا ذلك؟ ولأي شيء قدموا ذاك إنهم يريدون دار الأبرار إنهم يريدون جنةً عرضها الأرض والسماوات إنها الجنة يا رعاكم الله الحديث عنها سلوة الأحزم وحياة القلوب وحاد النفوس إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها جل وتقدس من سواها وبناها ولموضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الإخوة هذا حديث ذكرى وتذكير من آية الكتاب وخبر سيد الأخيار والأحباب في وصف جنات عدم ورضوان وحسن مآب ها هي تصور الموقف لحظة فلحظة تدعونا أن نعيش بتصورنا وخيالنا ويجدالنا مع تلك اللحظات العظيمة والله العظيم أسأل أن يجعلنا نعيشها واقعا في ذلك اليوم العظيم يا لله لكأنك تنظر إلى جحافل المؤمنين الشهداء والصديقين والصائمين المتعففين والخاشعين البكائين كلهم يساقون وأنعم بذياك السياق وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة آسنان عليكم طبتم طبتم فدخلوها خالدين لله لله ما أعظمها لحرا لله ما أشوقها من ساعة ساعة الفوز العظيم ساعة الخلاص من هول العسب وطول الوقوف في العرصات ويا سبحان الله على أي حال يدخلون وبأي هيئة يرجون يصورهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري ولك أن تسأل من أي أبواب دخلوا دخلوا حيث الأبواب التي اشتاقت إليهم هي ومن بداخلها جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أبواب عظيمة صح في مسلم ما بين المصراعين في الباب مسيرة أربعين سنة، ولئاتي عليه يوم، وإنه لكظير بالزحام. الله أكبر. سألناك يا سامع الدعاء، سألناك يا مجيب النداء. اللهم اجعلنا من يزاحم على أبوابها. اللهم اجعلنا من يزاحم على أبوابها. أبوابها التمامية. تزدحم بأهلها أبوابها حق ثمانية أتات في النص وهي لصاحب الإحسان هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني السابقونهم وقد كانوا هنا أيضاً ألي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضوأ كوكبين في الأفق تنظره به العينان فإذا دخلوا من أبوابها فياري ربي منهم المستقبلون إنهم الملائكة الكرام البررة حسان الوجوه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذا دخلوا نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا أعظم به والله من نداء حياة بلا موت صحة بلا سقم شباب بلا هرم نعيم بلا بؤس قد انتهت حياة العناء وولى الدنيا الشقاء الموت الكبر المرض الحزن قد ذهب هذا كله وانتهى وولى وانقضى هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجمة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام الغفران ولك ولكأني بهم يوم أن دخلوا الجنة عيونهم تنظر وتقلب بصرها في ماذا؟ في نعيم لا يجارى وجمال لا يبارى نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرح في دور عالية سليمة بهية فتطأوا أقدامهم الجنة ويسيرون على تربتها وما تربتها تربتها الزعفران والمسك وحصباؤها الدر والياقوت وحجارتها اللؤلؤ ذاك التراب يا سامعي فقل لي بربك ما تكون دورها ما تكون قصورها ما تكون خيامها عندها يعجز البيان عن وصفها ولكن ها كشيئا من خبرها لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف منام فوقها غرف من فوقها غرف مدنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية هي القصور الشاهقة من فوقها غرف طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات روى وسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوثة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا فإن ساروا فإن ساروا إلى قصورها فلبنات الذهب والفضة حيطانها وبناءها اللبنات من, من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفاني وقصورها من اللؤلؤ وزبر جد أو فضة أو خالص العقيان وكذا كمن در وياقوت به نظم البناء بناية الاتقان غرفتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطناني. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان لله لله ما أطيب تلك المساكن لللح ما أحلى تلك المنازل ولك أني بهم قد آوى كل منهم إلى قصره وخيمته وداره فما إن يدخل إلا والفرش النواع المسجات بالحرير قد تزينت لهم كل منها تشتهي أن تكون هي مجلسهم وهي متكئهم متكيين على فرش بطائلها من استدرقة والوسائل التي أعجب منها قط لم ترعين قد صفت هنا وهناك متكيين على رفرف خضب وعبقري حسان والبصط الوثيرة والبصط الوثيرة قد بدت في كل ناحية قال سبحانه وزرابي وارثوثح والسرر التي نسجت قطبانها بالذهب وشبكت بالدر والياقوت قد هيئت وللقاء الإخوان قد جهزت ونزعنا ما في صدور من ظل إخوانا إخوانا على سرر والمتقابلين والحلي والثياب والتيجال والأساور تنتظرهم لتزينهم وتزيدهم حسنا وبهاء وجمالا جمال يسر الناظرين إذ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جماعت تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ونؤلؤ لباسهم في حرير عاليهم في أب سندس قذرو واستدرق وحلوا أساويرا في الضح وسقاهم ربهم شرادة يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس النجوم ومن منابس أهل الجنة اتجان على رؤوسهم صح عند الترمذي من خصال الشهيد ويوضع على رأسه تاج الوقار اللي يا فيه خير من الدنيا وما عليها الله أكبر يا قوتة, قوتة واحدة خير من الدنيا وما عليها اسمع يا غافل أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان تيجانهم من اللؤلؤ وزبرجة أو فضة من خالص العقيان وخواتم من عسجد وأساور من فضة قصيت بغزنداني وخواتم من عسجد وأساور من فضة قصيت بغزنداني فإذا راموا طعاما أو شرابا فما هو إلا تسبيحهم وما لذ وطاب بين أيديهم كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وفاكمة مما يتخيرون ونحم طير من ما يشترون إما الأبرار يشربون كأساً كان مزاجها كان مزاجه كافراً ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زجبيلاً ويا لذاك الطعام والشراب بأي شيء يقدم تلك الصحاف من ذهب تحمله وهاتيك الأكواب والأباريق تحويح وهناك آلية الفضة وهناك بآلية الفضة والقوارير تهديه يطاف عليهم بصحاف من ذهب بصحاف من ذَهَبًا وَأَكْوَادٌ وَيُطَافُ عَلَيَّ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَثْوَابٌ وَكُوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوا مَا تَقْدِيرًا ويا لبشراهم ويا لبشراهم ويا سعدهم من الذي يقدم تلك الأبواب من الذي يقدم تلك الأكواب من الذي يقدم تلك الصحاف لهم خدم الجنة خدم الجنة الذين تناثروا في جنبات القصور كأنهم حبات اللؤلؤ النضيد هم الولدان المخلدون وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيَلْدَانُ مُخْلِدٌ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسْبَتَهُمْ لُقْنُ أَمْثُرَ وَيَأْلِي صَبَاحَةِ وَجْوهِهِمْ وَيَأْلِي حَسْنِ أَلْوَانِهِمْ وَتِيَابِهِمْ ذاكم يا رعاكم اللَّهُ شَيْئًا شيء يسير مما فيهاتيك القصور وما خفي فهو مدخر ليوم الحضرة والحضور فإذا ما أحب الواحد من أهل الجنة التفسح في رياضها والتنعم في حدائقها وبين أشجارها فاسمع لذاك الخطاب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كدر مقبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة طلع. صلى الله ما أجملها دانية القطوف يتناول الواحد الثمرح وهو نائم على سريره شت الفواكه فيه ما فاكهة فيه ما فاكهة ونخلور ما الرطب منها واليابس. فيها من كل فاقية زوجان أما أشجارها هو عجباً لها صح عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها هذه شجرة شجرة يا عباد الله فما بالكم بالأشجار عداها وتشتاق النفوس للنهر تشتاق النفوس للنهر لتروي أكباداً طالما ضبعت في دنيا البشر فيأتيك المثال من رب البشر مثلا الجنة التي أعد المتقون فيها أنهاراً وأنهار من لبن لم يتمير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة أفتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أبيب من المس وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج وفي الحديث الصحيح حوضي ما بين عدن إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأكوابه كنجوم السماء من شرب منه لم يضمأ بعدها أبدا وجَمَّتُ عَدْنٌ زُخْرِفَتْ ثُمَّ أُزْلِفَتْ لِقَوْمٍ عَلَّتْ قُوَادَ وَمَنْ تَبَتَّلُ بِهَا كُلُّ مَا تَهُوَ النُّفُوسُ وَتَشْتَهِي وَقَرَوَتُ عَيْنٌ لَيْسَ مِنْهَا تَرَى حُلُوًّا ننابسهم فيها حرير وسندس واستبرق لا يعتري تحللو ومؤكلهم من كل ما يشتهونه ومن سلسلهم شربهم يتسلسلو يطاف عليهم بالذي يشتهونه إذا أكلوا نعم بآخر ضدلو فواكوها تدنوا إلى من يريدها وسكانها مهما تمنواه يحصلوا وأنهارها الألبان تجري وأعسلون تناولها عند الإرادة يسهلوا بها كل أنواع الفواكه كلها وخمر وماء سلسبيل معسلوا يقال لهم طبتم سلمتم من الأذى سلام عليكم بالسلامة فادخلوا ولله در أهل الجنة يشتاق بعضهم إلى بعض يحن الأخ إلى رؤية أخيه لطالما اجتمعوا في دنيا البشر على الصالحات واستبروا على الطاعات اليوم يومهم يجمع الله بعضهم ببعض فيتزاورون ليتذكر ويذكر كل واحد منهم صاحبه بأيام الدنيا يوم أن كان الخوف من الواحد القهار يملأ قلوبهم يذكر الواحد منهم صاحبه بأيام الدنيا يوم أن كانوا يلجون بالدعاء في أجواف الليل واليوم هم في المنة الكبرى والجائزة العظمى هم في الجنة وبها كفا، اسمع كيف يصف الله حديثهم وَآتَىٰنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَدْ نُفِّيَ أَهْلُنَا مُشْفَقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وكان فمن الله علينا ووكان عذاب السموم إنا كنا من قبل نجعوه إنا لنجعوه إنه هو البر الرحيم وتشتاق النفوس للسوق وإليك سوق الجنة ما أعظمه إليك سوق الجنة ما أكرمه لا صياح لا صياح ولا مشحنات لا سباب ولا مشاجرات كلا بل سلاما سلاما سوق ليس للبيع ولا للشرار بل للحسن والجمال صح عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا هل سمعتم بأعجب من هذا السوق؟ اللهم اجعلنا من من يزوره يا حي يا قيوم. وبعد هذا كله وبعد هذا كله أي أنسى ربك عفة أهل الجنة وطهارتهم؟ أي أنسى ربك غضهم لطرفهم في الدنيا؟ يوم أن أطلقه العابثون أينسى ربك حفظهم لفروجهم يوم أن ولغت فروج وفروج في الحرام لا لا والذي خلق السماء بلا أمد لا لا والذي بسط الأرض ومهد لا ينساهم بل هناك تحقيق مناهم ها هي الحور العين تتزين لهم النساء النعمات، الكواكب الناهدات، أنيسة لا تمل، أنيسة لا تمل، خالدة لا تبيد، طاهرح لا يمسها جرم في الناصرات الطرف لم يقمثه إنس قد لهم وناجٍ كان كأنهن المياقوت والمرجان، إنا إن الشأنهن إنشاء، فجعل لهم أبكارا عربا أترابا. طلعت إحداهن على الدنيا لا ما بين الأرض والسماء ريحا لا تزداد على طول السليم إلا حسنا وجمالا وحور كأنثال اللؤلؤ المكنون لو أطلت بوجهها على الدنيا لحجب نور وجهها نور الشمس جاء في الأثر أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وجدوا نورا يشع في آخر الجنة يضيء طبقات الجنة كلها فيذهبون إلى هذا النور فيجدونه. إلى هذا النور فيجدون حوراء حوراء تضحك في وجه زوجها المؤمن فشع هذا النور من فمه فأضاء طبقات الجنة كلها صح في مسلم الفريح من الجنة عليها سبعون حلة يرى مُخُّ سوقها من وراء لحلها وتجلس الحور العين عند رأس زوجها المؤمن ورجليه تغنيان بأحلى صوت سمعه الإنس والجان يقولون نحن الخيرات الحسان نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه نحن المقيمات فلا يض فلا يضلل فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كمل خلايا ومحاسن من أجمل مشواني والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشواني كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سد العيون فواتر الأجفال والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران لله لا ثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أماني ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جرياني وإذا حدرت رأيت أمرا هائلا من الصفات عليه من سلطان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل المؤمن لا يعطى في الجنة قوة مئة رجل في الجماعة وإنما جامع زوجته وقام عنها عادت ذكرا كما كانت هذه حرية الجنة هذه حرية الجنة يب هذه حرية الجنة يا عباد الله تنادي أين الخطاب لها هذه حرية الجنة تنادي أين مرخص المهر في طلبها تلك وربي لمن كابد الليل بالقيام وعمر النهار بالصيام وتضرع للملك العلام تضرع لله وجاء. وشكا ساجدا بين يديه وبكى انها والله تنتظره نعم تنتظره تتشوق اليه تحن اليه تغضب ممن في الدنيا يؤذيه لا سيما زوجته صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العير لا تؤذيه قاتلك الله لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا والمرأة المؤمنة الصالحة العابدة التقية النقية تكون مع زوجها المؤمن في الجنة فإن تزوجت أكثر من واحد فهي مع آخرهم ويضفي الله عليها سبحانه من الجمال والبهاء والنضرة ما يفوق أي جمال وبعد هذا كله أي أنتهي وصف النعيم كلا كلا ورب بل ثمت نعيم لا يقابله نعيم ألا وهو رؤية وجه الملك العظيم رؤية وجه الملك العظيم كالله له أعلى النعيم أعلم نعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان والله لولا رؤية الرحمن في الجنة ما طابت ما طابت لذ العرفان. أنصت <تصفيق> يا ابن أنصت لابن قيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليرى وجه العظيم جل جلاله اسمع وتخيل نفسك معهم عسى الله أن يجعلني وإياك بهم يقول ابن قيم رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق المقلفين أن المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزياره مبادرين. فإذا بالمجائب قد عدت لهم فيستون على ظهورها مسيعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ وَمَنَاذِرُ من, مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَاذِرُ مِنْ دَهَبٍ وَمَنَاذِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَجَنَسَادُنَاهُمْ وَحَاشَاهُمْ أن يَكُونَ فِيهِمْ دَنِي عَلَى كُسْبَانِ الْمِسْكِ حَتَّى إِذَا اسْتَقَرَّتْ بِهِمْ مَجَالِسُهُمْ واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكمون إن لكم عند الله موعد يريد أن يجزكمه، فيقولون ما هو؟ فيقولون ما هو؟ ألم يبيض عجوجنا؟ ألم يدق الموازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ويزح زحنان النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرطت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرك عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه تعالى ثم ينادي ثم ينادي أين عبادي أين عباد Oh! che noir على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلا يتجلى لهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره بضع غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك إلى هناء يا الدنيا والآخرة يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا هذه الساعة اللهم لا تحرمنا هذه الساعة ولنقف في آخر الحديث عن الجنة مع قصة آخر رجل دخل الجنة ما قصته ما هو حديثه اسمع لعبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم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 أدنني من هذه الشجرة فليأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعل إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها قال وربه عز وجل يعدره لأنه يرى ما لا صبر له عليك فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي ربي أدني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين فيقول أي ربي أدنني من هذا لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا لأسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب لا أسألك غيرها وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صدر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخل فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا استهزئ منك ولكن على ما أشاء قاتل وبعد هذا النعيم كله لا يملك أهل الجنة إلا أن يلحوا إلا أن يلجوا الحمد لخالق السماوات والأراضي قال سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أخي سمعت فيما مضى عن الجنة عن أبوابها عن قصورها عن طعامها وشرابها عن لباسها وأنهارها عن نسائها عن رؤية وجه العظيم فيها بعد هذا النعيم يأتي كحديث يزيد الشوق شوقا والحنين حنينا ما جاء في الصحيحين من الحديث القدسي يقول الله جل في علاه أعددت لعبادي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عيد رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صدق الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا سبحانه ما أعظمه يا سبحانه ما أكرمه كل ما سمعنا عنها ويقول ولا أذن سمعه ثم ليسرح خيالك في أقصى نعيم تتصوره لن تصل إلى ذلك النعيم الذي لا يجارى لأنه قال ولا خطر على قلب بشر فاللهم لا تحرمنا هذه الجلة وذاك حديثها وذاك وذياك شيء من خبرها من يلوم من يلوم بعد ذا من اشتاق إليها بالدماء وقدموا الأرواح مهرا لها سجل التاريخ بمداد الذهب شوق السلف إليها بمواقف يقف لها الزمان وقفة اعتبار وإجنال وإكبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه وتنتفخ أليس شوقا للجنة أبو بكر الصديق يأتي بماله كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه أليس شوقاً إلى الجنة؟ أبو الدحداح ينفق بستاناً هو نصف ماله ستمائة لخلة يبيعها أبو الدحداح لماذا؟ ليشتري لخلة في الجنة أليس هذا شوقاً إلى الجنة؟ عائشة أم المؤمنين يأتيها مئة ألف درهم فتوزعها في يومها على الفقراء والمساكين لا تبقي درها من واحدة أليس شوقا إلى الجنة عمير بن حمام يوم دعا داعي الجهاد وكان يأكل تمرات في يده رماها وقال جنة عرضها السماوات والأرض بخم بخم إنها لحياة طويلة لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات وقاتل حتى قتل أليس شوقاً إلى الجنة عمر بن الجموح يأتي في أحد وهو شديد العرج. الله قد عدره يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت اليوم فقتلت أعطأ بعرجتي هذه الجنة اليوم قال نعم قال والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة الليلة لماذا يا عمر إلى الجنة حنظرت أن عامر في ليلة زواجه وعندما دخل على زوجه سمع هيئة الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد يا خير الله اركبي فقام مسرعا من عندها وهو جلق وقاتل حتى قتل أليس شوقاً إلى الجنة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إني رأيت الملائكة تبسل حنظلة ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المثم في صحافة الفضح. ما الذي صدر الأئمة والدعاء جلدت ظهورهم وسجنوا وعدبو على مر التاريخ وقتلوا، أليس شوقا إلى الجنة؟ من الذي حمل أهل العلم على السفر به هنا وهناك؟ كابدوه وبلغوه وجمعوه وكتبوه وحققوه وأظهروه؟ أليس شوقا إلى الجنة؟ والجنة والله تستحق ذا وأكثر فهي سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة يا سلعة الرحمن لست بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد أثنان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطبي فالمهروق قبل الموت ذو إمكان يا سلعت الرحمن كيف تصدّر الخطاب كيف تصدّر الخطاب عنك وهم ذو إيمان ثم دعونا الآن نعود بالطرف لأنفسنا لذواتنا وقلوبنا لأرواحنا وأعمالنا ماذا قدمنا شوقا لهذه الجنة؟ نعم نعم أخي ماذا قدمنا شوقا إلى هذه الجنة؟ أين القائمون في أجواف الليل يدعون؟ أين المتضرعون في ظلم الليالي يسألون ويبكون؟ أين الصائمون في ضمع الهواجر؟ من أجلها أين الصائمون في ضمء الهاجرة من أجلها يجوعون ويض من أجلها يجوعون ويضمأون؟ أين المتعففون الصادقون؟ أين من عند الحرام والقبيح يقفون؟ وعند الطاعات والعبادة يبادرون ويسارعون إخواني وعجبًا. وعجباً بمن آتر الحظ الفان الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيقه بين أرباب العاهات والبريات ومساكن طيبة في جنات عدم تجري من تحتها الأنهار بأعقام ضيقه آخرها الخراب والبوار إخواني جنة هذا وصفها وذا كنعتها أتشترى برقيعات قليلة بخس قدرها وقل قائمها بحقها إخواني أجنة هذا وصفها تطلب بضعف الإيمان وقلة طاعة الرحمن واتباع الهوى والشيطان أخي قف مع النفس وتحسس النفس واسمع لهذه الدعوة هذه الدعوة الداعي فيها من؟ الرحيم الرحمن والمدعو هو أنت أنت أيها الإنسان يقول سبحانه والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام دعوة دعوة من الملك العلام لجميع الألام يدعو فيها الألام من دار الآلام إلى دار السلام فمن لبى فله تنشر الأعلام ومن أبى فبشقاوته جرت الأقلام يدعوهم يدعوهم سبحانه من دار العبادة إلى دار الزيادة يدعوهم من دار الشقاء إلى دار البقاء يدعوهم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء إلى دار أولها عطاء وأوسطها لقاء وآخرها بقاء يدعوهم من دنياً دلياً إلى عيشة الرضية يدعوهم من دار التكليف إلى دار التشريف. يدعوهم من دار أصلها مدر وعيشها كدر ونفعها ضرر ووعدها غرر إلى دار أصلها درر وعيشها لقاء ونذر وطرازها جنات ونهر دار السلام الجلة هي والله الدار يدعوهم سبحانه إلى داره فنعم الدار دارهم ونعم المزار مزارهم ونعم الجار جارهم ونعم السكنة الفردوس الأعلى ونعم الجار السيد المولى ونعم الرفيق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة يا واحد يا أحد يا إله، يا حق، يا صمت، يا من لم يرد ولم يولد، ولم يكن له كفّ أحد. نسألك اللهم الجنة، وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم الجنة، وما قرب من قول وعمل. نسألك اللهم الجنة وما قرب من قول وعمل. إلهنا. نسألك أن لا تحرمنا روحها ولا ريحانها، ولا طيبها. ولا لقاءك بها يا ربها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أنفسا تقية وأرواحا رضية يا رب البرية اللهم أعننا على طاعتك اللهم أعننا على طاعتك اللهم أعننا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا والآخرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أكر أعيننا في الجنة برؤياك وفي النعيم بلقياك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من سألك فخاب من رجاك فطرد عن الباب أجب اللهم دعوتنا أجب اللهم دعوتنا أجب اللهم دعوتنا وتقبل سؤلنا ولا تجعلنا من المحرومين ولا من بابك من المطرودين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين والصلاة والسلام على أهلهم وعلى آله أول قلود في جنة مخفوفة برضى خالدا طول الزمان طول الزمان وتقبلوا تحيات خوانكم في مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم عشرون ثمانون صفر صفر صفر. تمت العمليات الفنية والمكساج بستوديو مؤسسة دارة الإعلام. مهندس الصوت بندر الجدوع وارتياح خواطر فبأي آلاء الجنان تكذبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأي آلاء الجنان تكذبا إني أحرم يا روض الجنان يا جنة الدوسيات دار الأمان، أهل الخلود بجنة محفوفة برضا الله فالتان طول الزمان، طول الزمان، طول الزمان.